بوك تو الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين det irriterar mig إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشخر. Det irriterar mig att du dricker إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. أنك كثير هكذا irritier mig att إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا jag أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب jeg tror, at han er syg. Jeg tror, at han sover nu. Vi håber, at han gifter sig med vores datter. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرًا. Ja, hört at قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك لها حادث. Ja, قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى قد سمعت أن سيارتك تالفه تماماً قد سمعت أن سيارتك تالفه تماما دي جليدر يسعدني أنك قد أتيت إنه يسعدني أنك قد أتيت إنه يسعدني أنك مهتم إنه يسعدني أنك مهتم إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل أناك تريد شراء المنزل. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد, قد غادر. أخشى أنه ينبغي علينا. أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أنا خائف من أنني لا <تصفيق> أملك المال. أخشى أنني ليس معي نقود أن مع نقود.